122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 124. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين 126. إنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 117. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت, وإن كنت من قبله لمن الغافلين 118. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا 121. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 122. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 119. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها, كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 121. إن ربك عليم حكيم 122. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 123. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة, ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين 117. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين 118. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب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 111. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق 113. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وَمَا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 112. وجاءوا على قميصه بدم كذب 113. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون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 وَاشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110 ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما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 ولقد همت به وهم بها لولا الرأب الرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.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 121. إنا فِي في ضلال مبين 122. فلما سمعت بمكرهن وَأَعْتَدَتْ إليهن وأعتدت لهن متكأا 123. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن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 111. ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين 112. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 117. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين 118. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي 121. إني ترفت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 122. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب 123. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 مَا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 122. إن الحكم إلا لله أمر ألا 121. إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 122. يا صاحبي السجن أما أم أحدكما فيسقي ربه خمرا 111. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان 112. وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبتت السجن وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف يأكلهن سبع نجاف وسبع سُنُبُ لَتِنْخُضْرُ وَأُخْرَى بِسَاتِ يا أيها المرء أختوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبره إلا قليلا, إلا قليلا مما تأكلون 118. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحسنون 122. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به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 111 وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 112 وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي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 111. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 112. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 113. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون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 قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 111. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 112. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 126. كذلك نجزي الظالمين 127. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه 128. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 قالوا يا ايها العزيز ان له ابل شيخا كبيرا ان له ابل شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين 111. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 112. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم 114. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين 113. قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 112. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين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 111. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 113. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فَلَمَّا أن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجِيهِ فَرَتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَّ نَسْتَغْفِلْنَا دُنُو بَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ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 وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قدر قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و بكم من البدوي من بعد أن نزع الشيطان من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي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 111. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 112. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين 113. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 119 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون 110 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصر لا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي